وما يخر المرء من اخيه وامه وابه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها قبر ترهقها قترا أولائك هم الكفرة الفج